وقفين على حديث حرملة أو حديث سويد حرملة صحيح مسلم رحمه الله يقول وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عن عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي اميه ابن المغيرة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 هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله هو أبو طالب ألئي أل هو على ملة وقال أنا قال أنا ولكن في الرواية يتنزه عن أن يقوله كلمة الكفر فإيه بدل ما يقول قال أنا كذا يقول قال هو كذا يعني لو واحد قال أنا وقال كلمة وحشة مثلا كافر مثلا أو حاجة فما تيجي تقول ما تقولش قال أنا وتقولها عاجبة كأنك تقول قال هو كافر مثلا يعني نعم أحد يقول طيب فقال على نفسه يعني على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صلى الله عن النبي وآله الله تعالى في أبي طالب فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر تحويل وحدثنا حسن, حسن الحلواني منصوب للحلوان وعبد ابن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله يعني مثل المتن غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة يعني الظهر هم يعودان في تلك المقالة معاه وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وفي هذا الحديث أن النية الصالحة لا تنفع صاحبها في الكفر وفي فعل المعاصي التي يعلم أنها معاصي طبعا على تفاصيل كثيرة في مسألة النية دي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين